الحمد لله الذي وفق من أراد هدايته للإسلام فانقادت للعمل به منه الجوارح والأركان فأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان أشهد أن لا إله إلا الله شهادة من قال ربي الله ثم استقام اشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام أما بعد فان نعم الله على العباد كثيرة واجلها وأعظمها الهداية إلى الإسلام والثبات عليه حتى يلقى المسلم ربه ففي الحديث قد افلح من هدي للإسلام ورزق كفافة وقنعه الله بما آتاه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فيفرح بذكره ويندفع إلى القيام بفرضه ونفله طيبه بذلك نفسه من شرح به صدره أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ومن يريد ان يغله لجأ صدره ضيقا حرجا أي ضيقا بذكر الإسلام حرجا من أمره ونهيه وحلاله وحرامه وصلاته وصيامه فينفر عن الطاعة ويعلف البطالة يبغض الأهل الإيمان ويميل بطبعه ومحبته الى الكفر والفسوق والعصيان هذا ممن قال الله فيه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا بوسه ما يشعرون ان اكثر الناس في هذا الزمان يتسمون بالاسلام وهم من وجعده وينتحلون حبه وهم له آداء يعادون بنيه ويقومون مبانيه لم يبق معهم منه سوى محض التسمي به والانتساب إليه بدون عمل به والانقياد لحكمه فهذا عليه كثير من الناس يتسمون بالإسلام وهم منه بعدا كما قيل إنه يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه مساديهم جهدهم عامره ويخراب من الهدى علماءهم أشر من تحت آديم السمع فهكذا لأن الإسلام قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ليس الإسلام محض التسمي به باللسان والانتساب إليه بالعنوان ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال فاعملوا باسلامكم تعرفوا به وادعوا الناس إليه تكونوا من خير أهله وقد روى الإمام أحمد من حديث ينس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب معناته تون الإسلام علانية أن المسلم على الحقيقة لا بد ان يظهر اسلامه علانيه للناس بحيث يرونه يصلي مع المصلين ويصوم مع الصائمين ويؤدي زكاه ماله الى والمساكين فيظهر اسلامه علانيه للناس بحيث يشهدون له بموجبه والناس شهداء الله في ارضه اما من يتسمى بالإسلام وهو لا يحافظ على الصلوات المفروضة ولا يؤدي الزكاة الواجبة ولا يصوم رمضان فلا شك أن إسلامهم مزيه مغشوش ما هو إلا إسلام باللسان نكذبه الحس والوجدان والسنه والقرآن ومن ادعى ما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان فعملوا بإسلامكم تعرفوا به وادعوا الناس إليه تكونوا من خير أهله فالتكاتف على العمل بشرائع الإسلام والذي يوحد المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويجعلهم مستعدين للنص على عدوهم كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله قد عزكم بالإسلام ومهما طلبتم العز في غيره يذلكم وقد ذكر الله عباده المؤمنين بهذه الوحدة في كتابه المبين فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا هو حقيقة الإسلام أن يكون الناس متكاتفين متعاونين على البر والتقوى لأن المسلم كثير بإخوانه قوي بأحوانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله هؤلاء هم المسلمون حقا فالإسلام يؤله بين قلوب أهله بين قلوب أهله حتى يجعلهم متواصلين متناصرين متعاونين على البر والتقوى متناهين عن الإثم والعدوان الإسلام دين السلام والأمان دين العزة والقوة والنظام المطهر للعقول من خرافات البدع والضلال والأوهام دين يجعل المؤمنين في التكاتف كالإخوان وفي التساعد والتعابد كالبنيان أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين دين يساوي الناس بالأحكام لا فضل لأعربي على عجمي ولا أحمر على أسود إلا بالطاعة والإيمان ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه دين يحترم الدماء والأموال ويقولون دماءكم وأموالكم عليكم حرام ويقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه دين صالح لكل زمان ومكان قد نظم حياة الناس أحسن نظام بالحكمة والمصلحة والعدل والإحسان فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه وانقاذوا لحكمه وتنظيمه ووقفوا عند حدوده ومراسيمه لصاروا به سعداء ولما حصل بينهم بغي ولا طغيان ولا اعتداء دين من قام به ساد وسعدت به البلاد والعباد ومن ضيعه سقط في الذل والفساد ومن يهن الله فما لهم مكرم إن هذا الدين الإسلام يوجب على المؤمنين أن يكونوا في التعاطف والتلاطف كالإخوان وفي التساعد والتعاضد كالبنيان أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه تلائم ولما تدفقت جحافل الصحابة المطفرة على بلاد الكاسرة وعالم رستم الرئيس الأكبر فأرسل إلى سعد بن أبي وقاص أخبرونا ماذا تريدون منا فقال سعد نريد أن نخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام وأن نخرجهم من ضيق الدنيا إلى ساعتها وأن نخرجهم من عبادة الموتى والمخلوقين إلى عبادة الله وحده فهذا صنيع سلفكم الكرام من الصحابة والتابعين وتابعين باحسان قد جاهدوا عليه بالقوة والنظام حتى تسعت حضارة الإسلام اتساعا عظيما لا يماثل ولا يضاهى ولا يضام فاختطوا المدن وانشئوا المساجد وأشاد المكارم والمفاخر وأزال المنكرات والخبائث فرقت حوارة الإسلام رقيا عظيما لا يماثل ولا يضاها ولا يضام لا يماثل ولا يضاهى ولا يضام وإنما ضعف المسلمون في هذه القرون الأخيرة وساءت حالهم وانتقص الأعداء بعض بلدانهم كله من أجل انه ضعف عملهم بالإسلام اعتقادهم فيه وصار فيهم منافقون يوالون أعدائه فمن أجله صاروا من أسوأ الناس حالا وأبينهم ولالا وأشدهم اضطرابا وزلزالا وصاروا جديرين بزوار النعم وللزام بالنقم ووقع بهم ما حذرهم منه نبيهم حيث قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعت الأكلة على قصعتها قالوا أمن قلة يومئذ يا رسول الله قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيد ينزع الله مهابة عدوكم منكم ويسكنكم مهابتهم ويلقي الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهه الموت فلن يرجع الى المؤمنين عزهم وسلطانهم الا برجوعهم الى دينهم واصلاح عللهم وعلاج مجتمعهم لان لكل شيء داء وما من داء الا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله ان الناس في هذا الزمان حصل معهم ضعف واختلال واعتلال في أمر دينهم والتواصل والتناصح والتناصر, والتناصر فيما بينهم على عدوهم وهي نكبه سنحاة للعدو حتى نال مقصده منهم وحتى دمر بعض ديارهم وحتى هدم البيوت على رؤوس أهلها من الضعفة والمساكين والنساء والولدان وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل إن الله سبحانه قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم ونصر الله أن يقصد بالحرب حماية الحق وإعلاء كلمته ونصر أهله وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونصر المؤمنين قد أوجبه الله على نفسه لكن بشرط أن يصلحوا أحوالهم ويحافظوا على فرائض ربهم حتى يكون الله عونهم وناصرهم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم ويثبت قدامكم فنصر الله وان يقصد بالحرب حماية الحق وإعلاء كلمته ونصر دينه والمصارعه بين المسلمين والكفار لا تزال قائمة من لدن خلق الله الناس إلى يومنا هذا والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى يدال على المسلمين ويدال لهم يوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النسر والعاقبة للتقوى إن شاء الله والعاقبة للمؤمنين إن شاء الله لكن ينبغي ان يراجع المؤمنون انفسهم وان يصلحوا دينهم وان يصلحوا اعمالهم ثم يتكاتفوا ويتساعدوا فيما بينهم فان المؤمن للمؤمن اخوان والمؤمن للمؤمن كالبنيان وتساعدوا على البر والتقوى ولا تساعدوا على الاثم والعدوان اسال الله سبحانه ان يعز دينه وان وأ يعلي كلمته وأن ينصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وأن يفتح لهم فتحا مبينا اللهم إنهم جندك وعبادك اللهم انصرهم وايد كلمتهم وثبت اقدامهم وانزل السكينة عليهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم وانكرهم ولا تنكر عليهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود وانصر المسلمين عليهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين انصر عباد الله المؤمنين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين